فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى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 فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى